لا يعلمون وللله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم إذ يخسر المبطلون وترى كل أمّة جاثية كل كلهم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 أنتم تعملون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين، وأما الذين كفروا.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 وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 فلله الحمد، فلله الحمد، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء وله الكبراء في السماوات والأرض. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وله الكبراء في السماوات والأرض وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم